رب المشرقين ورب المغربين فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيومئذ لا ي س أ ل عن ذنبه انس ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان ذ و ا ت ا أ افنان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 「へえいやいやいやいやいやいやいやいやいや م دونهما جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان مدهانتان م ت ا فبأي آلاء ربكما آلاء ك ذ ب فيهما عينان ا ل ضاقتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان ف ي خيرات ه ن حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان لم يطمئن انسوا قبلهم ولا جان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان